فانكحوهن باذن أ ه ل ه ن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنه منكم وأنكحوهن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 ن ه ونكفذ عنه ن عنكم, عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ل ل ذ ج ا ل نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن و ا س أ ل و ا الله من فضله إ ن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا م و ا ر ي مما ترك الوالدان و ا ل أ ق ر ب و ن والذين عقدت أ ي م ا ن ك م فاتوهم نصيبهم إ ن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أ ن ف ق و ا من اموالهم فالصالحات ق ا ل ت ا ت حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ف إ ن أ ط ع ن ك م فلا تبغوا عليهن سبيلا إ ن الله كان عليا كبيرا و إ ن خفتم شقاط ب ي ن ي م ا ف ب ع ث و ا حكما من أ ه ل ه وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله, إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إ ن الله, الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله حكيما ا ل ب ض ي ل ه ا ل د ك ن و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل س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 او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا, فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان ت ض ل و السبيل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 يؤمنون ب ا ل ج ب ه والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء ا ه د ا من الذين آ م ن و ا سبيلا أ و ل ئ ك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك ف ا ذ ا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا آ ل إ ب ر ا ه ي م الكتاب والحكمه واتيناهم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 ع م ا يعظكم ب ه إن ا ل ل ه ك ا ن س م ي ع ا ب ص ي يا أيها ر ا ا ل ذ ي ن آمنوا أطيعوا ا للعلوم ه و ط ي ا ر س ل وأولي ل أ ا ر منكم فإن ت ا ز ع ت م في شيء فردوه شيء إ ل ى ا ل ل ل ه و ا ر س و ل إن كنتم تؤمنون, تؤمنون ب ا ل ل ل ه و و ا ي م الآخذ ذلك خ ي ر وأحسن أ ا ل ا الم تر إ ل ى الذين يزعمون انهم آ م ن و ا بما انزل إ ل ي ك وما انزل من قبرك وما انزل من قبرك يريدون ان يتحاكموا إ ل ى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا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 ولو أ ن ه م اذ ظلموا أ ن ف س ه م جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم, الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم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 فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين, من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما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 قل متاع الدنيا قليل و ا ل آ خ ر ه خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 ف إ ذ ا برزوا من عندك بيت ط ا ئ ف ة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون ف أ ع ر ض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أ ف ل ا ي ت ذ ب ر و ن ا ل ق ر آ ن